وما يستوي البحران هذا عذ فرط سائغ شراب سائغ شرابه وهذا من الحنجر ومن كل يأكلون لحم قريء وتستقردون حلي حليتان تلبسونها وترلف الكفيه ماخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري كل يدري ليعلم مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميد إن تدعوه لا يسمعون ستجاب لكم ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبيد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيش أن يشع يذهبكم ويأتي بقلق جديد وماذا ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ويقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير